يا ربي رؤيتك رجائي وإلى الجنات لتهديني يا ربي رؤيتك رجائي والى الجنات لتهديني والى, الجنات لتهديني, وإلى الجنات لتهديني في قلب شعاع يهديني نور الايمان صاغيني وبذكرك يا ربي أرقى دوما بالروح علي دوني دوما بالروح علي